يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا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 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا دوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا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 واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ خلتم سمعنا وأفعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصّة ولا يجرم أنكم شناء قوم على ألا تعادلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون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 ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم لا ان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لا اكفرن عنكم لا أكفّر عنكم سيئاتكم ولا أدرخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل.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 وقالت اليهود أن نصارا نحن وأبناء الله وأحبائه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق يغفر لما يشاء ويعذب ما يشاء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 فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيلٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٌ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 وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله ربي يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء أخيه قال يا ويلتا أعدزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوادي سوءة أخي فأصبح من النادمين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 ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدا وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون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 من لعنه الله وغضب عليه ودعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأظل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به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 وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبصوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا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 لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما داءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَبَلَّوْا عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِم ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَثُرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مريم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 عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ إلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله موجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذواعدين منكم أو آخرين من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض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 فَإِنْ عُثِرَ عَلَاهُ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ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 وَإِذْ أُوحِيَتُ إِلَى الْحَوَارِينَ أَنْآمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَشَهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُونَ يَا عِيسَى بَنَ مَرِيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَيُّنَزِلَ عَلَيْنَا مَا إِدَتَّ مِنَ السَّمَاءِ قَالَتِقُ اللهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنها وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَد صَدَّقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ